قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت يَكُونُ أَمْرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تعطلون